ورد الجوري غنى ودانا ودانا والدنيا تضحك لي واحبابي معانا ورد الجوري غنى ودانا ودانا والدنيا تضحك لي واحبابي معانا طير السما غرد في فرحه اللي جانا عطر الهوا رادد يا محلى هوانا السما صحت لي قناه وعذر الهوا راتب يا محلاها بدر الهنا نور واتمايل قبالي واشرق على الدنيا يتباهى في العالي فدري الهنا نور وتما يلقو بالي واشرك على الدنيا يتباهى في العالي وقت الحزن ولا من عقلي وبالي جانا الفرح يرقص في أحل الليالي آه وقت الحزن ولا من عقلي وبالي جانا الفرح يرقص في أحل الليالي بستاني في على انا في بستاني في الكادي غنى من طب وطيب والورد يهناني ويهناني احبابي والكادي غنى من طيبه وطيب والورد يهناني ويهناني احبابي مدري أنا ويني حارت بأفكاري حاسس قلبي طائر في الدنيا وساري مدري أنا ويني حارت بأفكاري حاسس قلبي طائر في الدنيا وساري وساري أمسل أنا حبى وغني أشعاري ليل المنعدي أحلى من نهاري ارسل انا حبي واغني اشعري وليل المنى عندي احلى من نهاري